يجد متابعا له في الحديث عن هذا الرجل الثقة لو روى إنسان غير ثقة عن الزهري مثلا الزهري ثقة ولا غير ثقة ثقة طوى عنه إنسان غير ثقة يحتاج نشوف هل أحد تابع هذا الراوي عن الزهري في دواة عن الزهري إذا وجدنا متابعا قوي الحديث أو مثل نجد حديث آخر من طريق آخر غير طريق الزهري يشهد لهذا الحديث يسمى هذا شاهد تتبعنا لهذه الطرق أو للطرق لأجل وجود متابع أو شاهد يسمى الاعتبار وهذا ما نقول الإمام أحمد لأعتابره لأجل أن أنظر هل له من يتابعه أو له, من أو له حديث شاهد الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على <سلام> رسول الله. <ورسول> اللهم <سلام> الله تعالى وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ فإنهم أيضا يضعفون من حديث ثقة القدو القدو الضابط أشياء تبين لهم غلطه غلقه فيها تبين لهم تبين يعني كذا. لهم تبين لهم غلطه فيها تبين لهم تبين فيها تبين هلا تبين فيها تبين هلا بها هلا هذا هلا إلى هلا وهو هلا تبين هلا تبين هلا بحيث بحيث تبين الحديث تبين هلا تبين هلا تبين في وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم لا, لا. وهو حلال لا. عندهم كلام محرم لا وهو حلال ميت ركعتين صلحة حلالها غلط هم ما عرفوا منه اللي قالوا عباس ووهم في هذا الرجل عنه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 حرام سي حرام. انتبهوا حراما واللي مجرد حذف تلاوه ثلاثين نما طيب وش ولك. ولكونه لم يصل لم يصلي لم يصل مما وقع فيه الغلط وكذلك انه اعتمر اربعه عمر وعلموا ان قول ابن عمر انه اعتمر في رجب مما وقع في الغلط و... إذن مع ما هؤلاء كلهم ها كلهم فقاه لكن الغلط لا سموه احد وعلى هذا فالنبي عليه الصلاه والسلام تزوج ميمونه وهو حلال لانها هي بنفسها قالت انه تزوجها وهو حلال وكذلك قال ابو رافع وهو السفير بينهما انه تزوجها وهو حلال وأما صلاته في البيت يعني في الكعبه فهذا لا شك فيه ثابت ونذر ابن عباس له يحمل على انه نفى علمه به طيب واما رواة أن ان اعتمر عمر فهو ثابت يوم اعتمر اربع امراه العمره الاولى عمره الحديبيه والثانيه عمرة القضاء والثالثة عمرة الجهرانة والرابعة العمرة التي كانت مع حجه فإنه كان قارنا فهذه أربع عمر ولم يعتمر النبي عليه الصلاة والسلام سواها أبدا فقول من عمر إن اعتمر في رجل هذا مما وحي في رضي الله عنه نعم ها؟ نعم وعلموا انه تمتع وهو امن في حجه الوداع وان قول عثمان لعلي كنا يومئذ, يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط وان ما وقع في بعض طرق البخاري وعرف نعم عثمان رضي الله عنه لا يرى التمتع ويقول الرسول صلى اللي... الله عليه وسلم تمتع لانه كان خائفا ولكن هذا ليس بصور فان الرسول كان تمتع وهو آمن ما يكون وليس فيه خوف. كذلك أيضا. نعم. نعم وأنما وقع في بعض طرق البخاري أن النار لا تمثل حتى ينشئ الله ينشي الله لها خلقا آخر مما وقع فيه الغلط وهذا كثير والناس في هذا. نعم كل واحد. هذا أيضا مما نعلم أنه غلط أن النار يبقى فيها فضل عمن دخلها هيؤشر الله لها اقوى من خيرخلوهم النار هذا ليس بل النار لا تزال لا تزال ويقول هل من مزيد حتى يضع الله عليها رجلا سبحانه وتعالى فين بعضها إلى بعض وتقول قط قط النار لو اوشي لها اقوام للاحراق بها لكان ذلك منافيا للعبد والرحمة فهذا مما يعلم انه ليس بصواب حتى وان ورد في صحيح البخاري وقال هذا راوي فيه وهم والطريق الاخر اصحح نعم نعم ما نوقف يعني كفايه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 كلما وجد لفرا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإثناج ظاهر الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس من جنس ما جزم أهل العلم بصحته حتى إذا وهذا ف... الذي قاله الأخير وحكم بأنه تفريط بأنه طرف يقع فيه كثير من الناس اليوم تجدهم يعملون على ظاهر الإثناج ويصححون الحديث بناء على ظاهره. ولا ينظرون إلى الأحاديث الصحيحة التي تعتبر في السنة كالجبال وهذه مسألة أنا دائما أحذركم منها وأقول إن مثل هذه الأحاديث التي ليست في الكتب المعروفة المثلقات عند أهل العلم إذا وردت ولو بسند ظاهر الصحة وهي تعارض الأحاديث الواضحة البينة المثلقات بالقبول فإنه لا ينبغي الإنسان أن يعتمد عليها فكما أننا لا نعتمد على ظاهر الاسناد لا تصحيحا ولا تضعيفا فانه يجب أن نحيل هذه المسائل إلى القواعد العامه في الشريعه والاحاديث التي ستبروا جبالا طافيه فالشيخ الان بين رحمه الله أنه قد يكون السند صحيحا والمتنو غير صحيح نعم غير صحيح كما سبق من ذكر الاوهام كذلك بعض الناس من اللي يدعون علم الحديث وأنهم أهله ورجاله تجدهم يعتمدون على حديث رواه ثقة نعم هو ظاهر الصحة فيجعلونه معارضا للأحاديث المتلقات بالقبول المتبق على صحته نعم حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليل له في مسائل العلم مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط، وكما أن على الحديث أدلة أدلة مم. يجب يجب أدلة يعلم بأنها صدق وقد يقطع بذلك هم، أدلة يعلم بها أنه صدق. لا تقول يعلم بأنها صدق. الصاد يعلم بها أنه وكما أن على الحديث ادله يعلم بها انه صد وقد يقطع بذلك وقد يقطع بذلك فعليه ادله يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك مثل ما, مثل ما يقطع بكذب ما يروي ما يرويه الوضاع ما يرويه الوضاعون من اهل البدع من اهل البدع والغلو في الفضائل مثل حديث يوم عاشوراء وامثاله مما فيه ان من خلى ركعتين كان له كاجر كذا وكذا نبيا وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعه كبيرة مثل الحديث الذي يرويه, يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القران سوره سوره فانه موضوع باتفاق اهل العلم واستعل بي هو في نفسه كان فيه خير خير نعم جصة عندنا في بيستر... مميز مميز مميز وفي نفسه لا نعم واستعل بي هو في نفسه كان فيه خير ودين ولكنه كان حاطب ليل حاطب, حاطب, حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع نعم و... كيف ايه وعنده ولكنه كان كان ما يخاف والواحدي حاطب الليل وش حاطب الليل طيش فاللي حاطب الليل ماشي يبي تدسع و... ما يميز ما يميز بين بين الرطب واليابس وبين الحطب والحي وغيره يطف يطم... ما لابس نعم والواحدي صاحبه, والواحد صاحبه كان أبصر منه بالعربية. أن أبصر. أبصر أبصر. صاحبه كان منه والبغوي تفسيره مختصر من السعلبي، لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والأراء المبتدعه صان تفسيره. لكنه صان تفسيره عن الاحاديث الموضوعة والاراء المبتدعه والموضوعات والموضوعات في كتب التفسير كثيره منها هذا حقي <تصفيق> من شغله ثانيه تقويم من الشيخ رحمه الله وتكلم الثعلبي والواحدي والبغوي ومن كلامه ان البغوي احسنها احسنها للتفصيل هنا طوله في سالم الحطب نعم. قلنا أربعة في سالم الثاني يذكر الأساني يقرأ نادي الحديث. نعم. يقرأ نادي الحديث. عن عن اسمه. لكن هذا هذا وإن كان قد تبرد نيته به، لكنه ما يبغى له يجيب الموضوعات. الموضوع مضعف أولاً. الموضوع, الموضوع ما ناعم بعدين نعم. منها الاحاديث الكثيره منها منها الاحاديث منها الكثيره من حديث ومنها في الجهر بالبسمله وحديث علي الطويل في عندي.. تصدقه بخاتمه بخاتم بخاتمه في الصلاة فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. طيب عندكم حديث علي صلوا؟ قرأتها مش عارف. الحديث. تقول روا رواية هذا الحديث من عند طرب أخرجه الطبري وغيره في تفسير في تفسير فضي تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويطون الجسات وبركهم وصحوها أن سيدنا علي كرم الله وجهه مرضه سائل في حال عقوعه فأعطاه خاتمه رضي الله عنه رضي الله عنه هنا فأعطاه خاتمه فنذلت الآية قال ابن كثير في هذه الروايات وليس يسح شيء شيء منها بالكلية لضعف أثانيدها وجهارة رجالها وعلق المرحوم الشيخ أحمد شاكل على هذه الآثار التي أفجها الصبر بقوله وهذه الآثار جميعا لا تقوم بها حجه في الدين الشيخ الثاني يرى أنه موضوع والموضوع معناه المكتوب على فخصوص الله وسلم ومثل ما روي في قوله ولكل قوم هاد إنه علي ودعيها أذم واعية اذنك يا علي أرهب الله. أرهب الله. أرهب الله. هذا الرحم هذا انكسر راخلة هم الذين يدفون مثل هذه الأشياء ولا شك أن لكل قوم هاديا لكن هو عاري فقط لسه عاري فقط كل قوم يسر الله لهم من يهديهم وعلى رأس الهداة الرسل عليهم الصلاة والسلام، عليه وسلم وتعيه أذن واعية أي أذن هي لا لا, لا. هذه أي أذن واعية يعل القول وتفهموه فهي هذا حديث نعم تفهم الحديث ايش هنا نعم نعم يقول اخرج ابن جرير وابن وابن عين وغيرهم من حديث ابن عباس قال لما نزلت إنما أنت منذر ولكل قوم هذا وضع رسول, الله وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدره فقال ألا المنذر وعوم بيده إلى منك علي؟ فقال أنت الهادي يا علي بك يستد المفتدون من بعدي قال حاضر بن كفير وهذا الحديث به نفارة شديدة يكفي عندنا تصمم في بالنوع الثاني الخلاف الواقع في التسرير من جهة الاستدلال ومن النوع الثاني من سبب الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل فهذا أكثر أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإخسان فإن التفسيرات التي يذكر فيها يذكر فيها سلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد صرفا صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين مثل تفسير عبد الرزاق ووكير وعبد بن ابن حميد وعبد الرحمن ابن ابن إبراهيم ابن حريم ومثل تفسير الإمام أحمد وإضحاق ابن راهويه عند عبد الرزاق بن همام ابن نافع الحميري الصنعاني أحد الإمة الأعلام الحفاء أخذ عن ابن تريجيب وهشام بن حسان وثور بنزيد ومعمر ومالك ورحل إلى إشئة المسلمين وثقاتهم وأخذوا عنه. قال الإمام أحمد لم أسمع منه شيئا لكنه رجل يعجبه إيش؟ أخبار الناس. ولد سنة 1260 وتوفي سنة 211. ووكيل جباه مريحة ومليح أبي قاصي. الكوفي احد, أحد الائمه العام اخذ عن هشام بن عروه وابن عون وشعب وهو من شروخ الامام احمد وطبق وطبقته نعم قال احمد ما رايت مثله في العلم والحفظ والاتقان مع خشوع وورع توفي سنه مائه وعبد المحميد بن نصر ايش الكفري اخذ عن علي ابن عاصم محمد بن مسل وابد رزاق بن شميل واخر عنه مسلم والثمذي قال ابن حاجر التقييف ثقاس حافظ توفي ثاس مئتين وارضين هذا موجود عندكم نعم ومثل شسير <تصفيق> امام احمد واسحاق ابن راهوي وبق ابن مخلد وبق <تصفيق> وبقي ابن <تصفيق> <وبقى تصفيق> مخلد وابي بكر بن منذر وسفيان ابن عيينة <تصفيق> وسنيد وابن جريد وابن أبي حاتم وابن جريد بكث وابن جريد وابن أبي حاتم وابي سعيد للأشد وابي عبد الله بن ماجه وابن مرجويه أحدهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل الفاظ القرآن عليها والثاني نصر أو من يعتقد؟ نعم. هه؟ أي سنوبل أول؟ الأول قال هذا أكثر ما فيه الخط من جهتين حدثت بعد فسيرة الصحابة. نعم. والثاني قوم فسر القرآن بمجرد ما يصور ما يصور أي يريده من كان. أحدهما قوم. أحدهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها والثاني قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده أن يريده من كان من الناطقين أن يريده بكلامه أن يريده. يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب بكلامه من غير نظر مع مع من هم من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. به المخاطب به. فالأوله. طيب إذن الأول أنهم اعتقدوا شيئا فارادوا أن يحملوا معاني الكلام عليه وهذا كما يكون في في العقائد والامور العلميه يكون كذلك في الاحكام والأمور العملية تجد الرجل يعتنق مذهبا معينا ثم يحاول أن يخطف معاني النصوص إلى ذلك المعنى المعين الذي كان يعتقده سواء في اسماء الله وصفاته أو في التوحيد أو, في أو ما اشبه ذلك نعم فمثلا يقول أنا اجيد التوسل حتى بالجن والشياطين لان الله يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله نعم فاتوسل بكل شيء وكذلك ايضا ينكر صفات الله عز وجل يقول لان الله يقول ليس كمثله لي شيء وانا اذا افتقدت الصفه نثلت فكلما اعتقد هذا الاعتقاد ثم يحمل القران على ذلك القسم الثاني ما عنده اعتقاد سابق ليس عنده اعتقاد سابق لكنه يفسر القرآن بحسب ما يدل عليه اللفظ بقطع النظر عن المتكلم به وهو الله وعن المنزل عليه وهو الرسول وعن المخاطب به وهم المرسل إليه ينظر إلى كلام من حيث هو كلام فقط وهذا أيضا خطأ فإنه بلا شك عند جميع الناس أن الكلام يختلف معناه بحسب بحسب المتكلم به وبحسب المخاطب به ايضا لو جاءتك كلمة نابية من شخص محترم وجاءتك مثل هذه الكلمة من شخص ساقط أيهما اشد في أم الأول لا المحترم لأن كلمة المحترم لها وزن، فإذا وصفني بعيب مثلا معناه أنه حط من قدري. الحاكي اللي جاء واحد ساقط يسب كل حد، وسبني ما يهم. أليس كذلك؟ مع أنه الكلمه واحدة. كذلك ايضا لو أن لو لو أن واحد يتكلم مع شخص قال والله هذه هذا الجيل الجيل فصلي رجل يتحدث عن صبي صغير يقول هذا الجيل فرق مدحو لا مدحول. لكن لا يقوله الرجل العاقل كبير صارت ذما اذا فالكلمة الواحده تجدها تختلف بحسب المخاطب به. حتى ان الكلمه التي تصغر تكون احيانا معناها عظيم وكبير فممر علينا وكل أناس سوف تخلو بينهم دويهيته تصفر منها الأنام فبعض الناس يأخذ القرآن والحديث يفسره بحسب ما يقضيه ذلك اللفظ الظاهر بغض النظر عن المتكلم به والمخاطب والمنزل عليه وقرائن الأحوال وهذا خطأ هنا. فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلاله والبيان والآخرون راعوا مجرد اللقاء راعوا. راعوا. راعوا, راعوا راعوا راعوا راعوا راعوا ليش راعوا خف لا راعوا من المرأة نعمل خف لكن لماذا قلت راعوا دون راعوا لكن جرد الاعداد فعل ما ضمير الشور راع فإذا فاذا كان فاذا كان الفا اخر الفعل الفا فان الذي قدر واو يكون مفتوحا ولهذا نقول صلوا لو لأن لان الفعل صلى ونقول زكوا لأن لان الفعل ذكى ونقول عمو ولا عموا ها لان الفعل هي عمي هي ام لو كانت فعل قلنا عموا طيب نقول رضوا ولا رضو ها رضو ليش لان الفعل مؤلف مو مفرد فالمهم اذا كان اخر الفعل الف فان الالف تحذف وتبقى الفتحه ويؤتى بالواو هذه القاده مضطرده نقول زكوا. ها ولا ذكوا زكوا لانه من من زكاه من ذكى. طيب جالوا شالوا شالوا جانا من جلاء طيب وهكذا طيب اذا هنا نقول راعوا راعوا والآخرون والاخرون راعوا مجردا اللفظ وما يجوز ان يريد به عندهم عندهم العربي من غير نظر الى ما يصلح للمتكلم والمتخيل وما يجوز عندهم ان يريد به اي تعوي متخيل ما في شيء نعم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 والأولون في ولكن واجب الإنسان أن ينظر إلى اللفظ وينظر إلى قرائنه المحتفة به من حال المتكلم به والمخاطب والمنزل عليه وما أشبه هذا وهذا شيء معروف لكل أحد إن, الاحراء إن, ال... إن, ال... إن الكلام يختلف بل إن الكلام حتى في نظرات المتكلم يختلف قولي لا إذا مثلا تكلم بعنف وحمرارعيد وانتفاع خودات وانتشار شعر وهم مثلا يتكلم إذا تكلم بهدوء أم لا؟ أين؟ تجد الأول كأنما يرمي بشرر والثاني لا إيه؟ ولكن نعم أم هؤلاء أم يشغلون أشياء فهما الله ذكر دولة قسمية قسم ينظرون إلى المعنى لكن يحاولون أن يجعلوه على ما يريدونهم وقسم ينظرون إلى اللفظ ما عندهم اعتقاد سابق لكن يريدون ينظرون إلى مجرد لفظ قطع النظر عن الأحوال وقراءة فهو يقول هؤلاء ينظرون إلى المعنى وهؤلاء ينظرون إلى اللفظ الأولون اللي ينظر اللي عندهم اعتقاد القسم الأول نعم. والأولون صنفان ساراً يطلبون لفظ القرآن. الأولون صنفان ساراً يطلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به. وساراً يحملونه على ما لم يدل يدل, يدل, يدل على ما لم عليه. على ما لم يدل عليه ولم ولم يرد به. وفي كل الأمرين قد يكون ما قصدون فيه أو إثباته من المعنى ضعيفاً. فقد يكون خطأه. فيكون خطأهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقا فيكون خطأهم فيه في الدليل لا في المجلول وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن، فإنه وقع أيضاً في تفسير الحديث. فالذين أخطأوا في الدليل والمجلول مثل طوائف من أهل البدع طوائف مثل طوائف من أهل البدع يعتقدوا مذهباً يخالب الحق يخالف الحق الذي عليه الذي عليه الوصف الذين لا يسمعون <تصفيق> الذي عليه الأمة الوصف الذي عليه الأمة الوصف الذين لا يسمعون على غلالة كسلف الأمة وأئمتها وعلموا بالقرآن فتأولوه على آرائهم. صاره يستجلون بآيات على مذهبهم ولا دلاله فيها وصاره يتاولون ما يخالف مذهبهم بما يحرجون به الكريم عن مواضعه ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض الاول والثاني يتدلون بآيات على مذهبهم ولا الدراسه فيها وصاره يحرفون يتاولون ما يخالف مذهبهم يحرفون الكريم عن مواضعه ونظموا مثلا لذلك بالمعطلة مثلا يقول ليس كمثله شيء هذا يدل على أننا لا نثبت أي صفة تكون المخلوق هل هذا صحيح ان لا تدل على ما قالوا لا وثارث يحرفون كلام فيقول المراد باليد القدرة أو النعمة هم يثبتون هذا لكن يحرفونه فتاره يحملون اللفظ ما لا يحتمله وتاره يصرفونه عن ومن هذا ما وقع اخيرا في اولئك الذين فسروا القران بما يسمى بالاعجاز العلمي حيث كانوا يحملون القران احيانا ما لا يتحمل صحيح ان لهم استنباطات جيده تدل على أن القرآن حق ومن الله عز وجل وتنفع في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام ممن يعتمدون على الأدلة الحسية في تصحيح ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام لكنهم احيانا يحملون القرآن ما لا يتحمله. مثل قولهم إن قوله تعالى يا معشر الجن والانس إذا استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض تنفذوا لا تنفذون إلا بالسلطان إن هذا يعني يعني يعنى يعنا به الوصول إلى القمر وإلى النجوم وما أشبه ذلك لأن الله قال لا تنفذون إلا بالسلطان والسلطان عندهم العلم نعم هذا لا شك أنه تحريف وأنه حرام ان يفسر كلام الله بهذا لأن من تدبر الآية وجدها يوم القيامة يسيق أسياق كل يدل على هذا ثم إنه يقول أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض وهؤلاء ما نفذوا من أقطار السماوات بل ولا وصلوا إلى السماء وأيضا يقول يرسل عليكم وشواظ من النار ونحاس وهؤلاء لم يرسل عليهم والمهم أن من الناس من يتجاوز ويغلو في إثباق أشياء من القرآن ما دل عليه القرآن ومنهم من يفرق وينفي أشياء دل عليه القرآن لكن يقول هذا ما قاله العلماء السابقون ولا نقبله لا صرفا ولا عدلا وهذا خطأه فإذا دل القرآن على ما دل عليه العلم الآن من تقائق المخلوقات فلا معنى من ان نقبله وان نصدق به اذا كان اللفظ نعم يحتمله اما اذا كان اللفظ لا يحتمله فلا يمكن ان نقول به نعم نعم نجي لا على حق لا. لا. لان السماء اذا شقت كانت ورده تكون في اثناء ذلك اليوم نعم. وليس, المعنى شمولي. ها؟ وليس المعنى شمولي يعني معنى شمولي لكل شيء لا لا بس ها هنا ما سقيم لأنه ذلك ما قال شيخ خسام رحمه الله بعض الناس يفسر اللفظ بما يجل عليه هذا اللفظ بقفل نظر عن السياق والسياق يعين المراد نعم. ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهميه والمعتزله والقدريه والقدريه والملجئه وغيرهم وهذا كالمعتزله مثلا فانهم من اعظم الناس سلاما وجدالا وقد فنهوا تفاسير على اصول مذهبه مذهبيه مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان مثلا الخوارج ياخذون بنصوص الوعيد وما ظاهره الكفر، فيكفرون المسلمين بالكبائر والرافضة يحرفون القرآن ايضا فما يقولون في قوله تعالى مرج البحرية تغيان المراد بذلك علي وفاطمه نعم مرج البحرية تغيان ويقولون والشجرة الملعونة في القرآن أمراض بها بنو أمية نعم بنو أمية لا أمراض بها بنو أمية ورهم تفاصيل غريبة تفاصيل غريبة رياضي بالله منكرة فهم يحرفون كلمة عن مواضعه في تفسير الآيات في الدالة على الدم وتأويلها إلى خصومه ولا الدالة لها المدح يجعلونها لمن ينتصرون له وكذلك الجهميه والعياذ بالله أصحاب الجهن صفوان كل آية الصفات يحرفونها لأنهم يعتقدون أن الله ليس له صفة وأن أسماءه مجرد آلام ومنهم من يقول إنه ليس له اسم ولا صفه وأن هذه الأسماء أسماء لمخلوقاته ليست أسماء لهم وعلى كل حال الحمد لله هذا الله الذي عمل لما ثلاثه فيه من الحق باذنه وأما المعتذلة أصحاب واصل بن عطا وعمر بن عبيد فهم كما قال الشيخ الاسلام رحمه الله من أعظم الناس كلاما وجدالا لأنهم دائما يرجعون إلى العقل ولا يبأون بالنصوص اطلاقا حتى فيما لا تسلكه العقول يحكمون العقل وقد مر علينا القاعدة, القاعدة عندهم في الصفات يقولون إنما أثبثه العقل فهو ثابت سواء كان موجودا في الكتاب والسنه أم لم يكن موجودا وما نفاه العقل فهو منفي سواء كان موجودا في كتاب السنه ام لا وما لا يقول العقل اثباته ولا نفيه فهم اكثرهم نفاه لانه قال لا نثبت الا ما اثبته العقل وبعضهم توقف فيه فما دام العقل لا يدل على اثباته ولا نفي نتوقف وهم يجادلون في هذا جدالا عظيما واذا رايتهم تعجبك أقوالهم ولكنها أقوال باطلة كما قيل فيها حجد تهافة كالزجاج شخالها حقا وكل كافر مكسور فهم يتناقضون تجد واحد منهم يرى أن من الواجب أن يوصف الله بكذا والآخر يرى أنه من المستحيل أن يوصف الله بكذا وتناقض الاقوال يدل على بطلانها نعم وقد صنف تفاسير على اصول مذهبهم مثل تفسير عبد الرحمن بن كيثان الاصم شيخ, إب... شيخ إبراهيم... ابراهيم ابراهيم بن اسماعيل بن علي بن علي الذي كان يناظر الشاذعي ومثل كتاب ابي علي الجبائي الجبائي, الجبائي والتفسير الكبير القاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني والجامع لعلم القرآن لعلي بن عيسى الرماني والكشاف لعبد القاسم الزمخشري فهؤلاء وامثالهم يعتقدوا مذاهب معتزلة وأصول معتزلة خمسة الكشاف لعبد لعبد القاسم الزمخشري كتاب معروف متداول هو جيد في اللغة والبلاغة لكنه على أصول المعتزلة مثل نظر الشيخ ولا تكاد تعرف كلامه في ذلك إلا إذا كان عندك علم بمذهب المعتزله ومذهب السنة والجماعة لأنه رجل جيد وظليغ يدخل عليك الشيء وأنت لا تشعر به حتى أنك تظن إن هذا هو الكلام الصحيح الصدق لكن لكن فيه بلد يقال انه قال فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز قال اي فوز اعظم من دخول الجنه والنفاس النار كلام طيب اولها اي لكنه يريد نفي رؤيه الله عز وجل لان رؤيه الله عز وجل اعلى شيء كما قال تعالى الذين احسنوا الحسنى وزياده أنت إذا هذا الكلام مكتبا صحيح ما فوز أعظم من دخول الجنة والنجاة من النار. وشذيك إن هذا الرجل يشير إلى أنه لا رؤية أن الله لا يرى لأن رؤية الله أعظم من دخول الجنة وأعظم من كل شيء وله أشياء عجيبة يعني تصرف يعني يتلاعب بالعقول إذا لم يكن عندك حذر منه ومعرفة بالوصل المعتزلة ووصلها السنة والجماعة تظل هذا إذا تكلم فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته وما يتعلق بمذهبهم أما إذا تكلم في البلاغة والعربي فهو جيد دينا ووصول المعتزله خمسة يسمونها هم التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وانفاذ الوعد والأموال المعروف والنهي عن المنكر وتوحيدهم هو توحيد الجمия الذي مضمونه في الصفات. طيب. الآن قال حنا من أصول التوحيد. تذكرت كل شيء؟ ماذا؟ حنا من وحده من أصول التوحيد. لكن التوحيد الذي هم يريدون له معنى آخر. ها؟ كذلك أيضا العدل العدل هذا اصل عظيم إن الله يأمر بالعدل والاحسان طيب الثالث إيش بين منزلتين هذه قد وش معنى المنزل بين منزلتين تقولك طيب أنا أعلمك المنزل بين منزلتين هذا رجل محافظ على الطاعات متجنب للمعاصي ورجل آخر يفعل الكبائر وهو مؤمن وشتوت هل تجعلهم سواء ورجل ثالث لا ثالث الثالث كافر تجعل الثلاثه سواء لا تجعلهم سواء إذن هذا المؤمن الذي يفعل الكبائر يصير في منزله بين منزلتين ما نقول مؤمن ولا كافر هنا طيب وترى نبي نفط الحل الشريف لا تكون على القبول طيب انفاذ الوعيد, هذا الوعيد. يا الله عز وجل يتوعد على فعل المعاصي التي لا تخرج من الاسلام مثل وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وعذب الله عليه ولعنه وعذب العذاب العظيم ومثل ثلاثة ثلاثة من الجنة مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر ومثل ثلاثة وكلمهم الله يعمل قيامه ويزكيهم ولا انظر إليه ولا يزكيهم ولهم على ابن عيم المسبل والمنان والمحرق في العزة والحلم الكادر ونحن نفتل هذا الوعيد لأن الذي قال هذا الوعيد من الله عز وجل وهو قاطئ فلا بد من إنثاره، فهم يقولون نكذ الوعيد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من أصوله، ونعمل أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا لا، ما فضلنا على الأمم إلا إلا به، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن سائسين وش, وش به بهم، به بهم معناً فشف كيف يلبسون على الناس موهون هذه الأصول إذا قرأتها تقول هذه الأصول حق لكن عندما تفسر تجد أنها باطل ما الذي يقول توحيدهم وتوحيدهم هو توحيد الجهميه الذي مضمونه لذي الصفات وعن ذلك قالوا إن الله لا يرى أصف. وغير ذلك أنت الصفات وغير ذلك وش عندك عندنا وعند ذلك لكن في يقول يقولون غيرنا وغير ذلك وأنتم مش عندكم فتاون وغير ذلك وغير ذلك لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط ولذلك نرجو الاستماع للشريط التالي لاكمالها